يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميتر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميتر وَيَسُجَّدُ لَكَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْإِذَا سَمِعُوا بِذِكْرِ اللَّهِ خَرُّوا سُجَّدًا وَخَافُوا بِالْأَسْرَارِ وَتَزْدَادُ تَسْبِيحًا وَبِحَمْدٍ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلو أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم سَأَلُوا أَيْدِيكُمْ وَلِمَا خَفِيَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَطغى بِالْغَيْبِ ثُمَّ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ فَرُمُّوا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ مِثْلَ مَا قُتِلَ مِنْهُ يحكم به ذا عدل منكم هبيا ذالغ الكعبة او كثارة طعام مساكين او عدل ذلك صيانا ليذوق وذالى امره عفل الله عما سلف ومن عاد فينسق الله منه والله عزيز